يا محبوب يا محبوبك ذوق يا الغالي انتبهوا حنتبه روح انت يا النور عناريخ يا حياه المحبنا ذات يا حياه المحبنا لازم بعطي بيا منه يا لبيك المحب والهام عاهدنا تكون وقع توقيعي بمشرق يا توقيعي بمشرق مهما صار ما نبعث عنك يا اعذب انسان واللي راد من عندنا حج عنك وبرهان حجة عنك وبرهان وبرها جمرائيل هزم هدك قمر الغالق الديات سرقلاح من فطرش يمرجح تنجح يا رجاء تنجح هالأسرار هالأسرار بانت يوم ميلادنا <تصفيق> ميلاد <تصفيق> والأكوان والأكوان تنفجر <تزيب> أجداد <تصفيق> <عمجادة تصفيق> الأملاك باسمك ما شفنا مثلك كبير بشر اجمع لك يا حسين قدسيه مدار العالم الارفاع ما يعار من الارض جنحلي المنورك على الدنيا البدر يضح والمصباح بوجودك شمس على البشر تصباح على البشر تصباح كل ذرات هالعالم تغابها حبك الارواح واحنا شلون ما نضهر عشقنا بيك متولع عشقتنا بيك متولع حبك صار حبك صار بالافكار تدوينا وين انت النور انت النور على الافلاس تهدي من الدين مرمل حالك فكنا يا محبوب يا محبوب بك ذوب يا غالي غالي كرو عنك الروح يا الروح anbali يا حسين وحبنا دال يا حسين المختار ريحانه يا اطيب عطر فواح حب يا ناك يا الغالي وحبك سكن بالارواح حبك سكن بالارواح انت هلال فرحتنا وانت الشمس والمصباح وانت لبيك يتكمل نور زاهده والاطاح نور زاهده والاطاح انت الخير والرحمه وانت العدل والاصلاح يا طاووس وبحسنك ناشر هالمودجنا ناشر هالمودجنا هالأحباب هالأحباب مجموعين بالمحفل بالمحفل ميلاد بالميلاد كل الخير نتامل يا بحر الكرم يمناك يا بحر الكرم يمناك